أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من وطفة خلقه فقدره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 صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنب وقطبا وزيتون ونخلة وحدائق غلب وفاكهة وأبا <تاعا> لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنين وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أَلاَ إِنَّ